الصيد تناله أيديكم ورمالحكم يعلم الله من بِمَا يُنْتَظَرُ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره أفالله عما سلف وَمَن نَّعْمَ عَابِدٌ فَتَقِ اللهَ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ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 جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلام اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرت الخبيث فاتقوا الله يا أهل الألب لعلكم تفلحون.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 والله غفور حليم قل سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولا وصيلة ولا حام ولا كر الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما رسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان قوم لا يضركم من ظل إذا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بينكم إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حيل الْوَصِيَّةِ اثْلَانِ ذَوَى عدل منكم.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 وَلَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبًا وَلَا نَكْتُمُ اللَّهِ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَ اسْتَحَقَّ إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ ولولا انهم فيقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما وما وما اعتدينا إنا إذاً لمن ذلك يأتوا بالشهادة على وجهها أو اتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ما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 وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبريء الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بإذني وَإِذْ تخرج الموتى بإذني وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جَاءَتْهُمْ بِالْبَيْنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إن هَذَا وآمنوا بي وبرسولي قالوا قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قلوبنا ونعلم أن قل صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا ما إذا تم من السماء تكون لنا عيدا ربنا صَنَائِعُ تَكُونُ لَنَا عِلًّا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ تَهَيَّرُ الرَّازِقِينَ قُل أعد منكم فإنني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا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 أَلَمْ تَرَ فَيْتَنِ قُمْ تَنْتَرَقِب عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ فيرهم فينك انت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم يرفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري وقحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم السماء والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم